Fifty Languages Toach ishra, besukub lera سبعة وسبعون سبعة وسبعون Zguram, yishhawu sgwakhir, qagashleagun Ibedau الأسبab, ثلاثة سد تورت زق مشخرر لماذا أنت لا تأكل التورته لماذا انت لا تاكل التورته س زخزغق يجب أن انقص وزني يجب ان انقص وزني س خغ لا أكلها لأني يجب أن انقص وزني لا أكلها لاي يجب أن انقص ووزي و لماذا أنت لا تشرب البرة لماذا أنت لا تشررب البيرة س ما شينر زيسفين فايه ما زال علي ان اسافر لا اشربها لأني لا يزال علي ان اسافر لا اشربها لأني لا زال علي أن أسافر سدا كوفي وزجأ لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ عر تشئ هي باردة هي باردة س عش لا اشربها لانها بارده لا اشربها لانها بارده لماذا لا تشرب الشاي لماذا لا تشرب الشاي ما عندي سكر ما عندي سكر س اتش سيز جيمشرر سو شوب سي ابش ار لا اشربه لاني ما عندي سكر لا اشربها لاني ما عندي سكر سدا ليبسر ز جيمشحر لماذا أنت لا تشرب الشوربه لماذا انت لا تشرب الشوربه سش سقلله لم أطلبها لم اطلبها سار زقسم شرر قصفا حنو لا اشربها لاني لم اطلبها لا اشربها لاني لم أطلبها سدا لير زق لماذا انت لا تأكل اللحم لماذا انت لا تاكل اللحم س سلمخ انا نباتي أنا نباتي س زجسم مشخرر سشخ مش أ لا أكله لأني نباتي لا أكله لأني نباتي